إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قبل إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ذلك ما كنت من تحيد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 منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطعيته ولكن كان في ضلال بعيد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 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبد يوم نقول نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد؟ وتقولها هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلوط لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد